من من أدرك ركعة من الصلاة ف قال د أدرك ص ل قال ا ة عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن شهاب مسمو بن ما اسمه ب شهاب محمد المسلم محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري متوفى س ن ة اربعين وعشرين وقيل خمسين وعشرين و م ئ ة نعم عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الله الزهري القرشي المدني أ ح د ا ل أ ئ م ة و أ ح د كبار أ ع ل ا م ا ل م د ي ن ة مات أ ب و ه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير ولذلك قلت روايته عنه وروى عن ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة وكان ط ل ا ب ة للعلم مجتهدا كبير القدر حجه ق د و ة وقال الزهري أ ر ب ع ة من قريش وجدتهم بحورا ً سعيد بن المسيب و ع ر و ة بن الزبير و أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود وقال مره ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إ ن م ا فاقنا ع ر و ة ك ث ر ة دخوله عليك ي ق ت م ا ش ا ل أ ن ه ا خالته فقالت له رضي الله عنها و أ ن ت فما يمنعك أ ن ت أ ت ي فتجلس وراء الستر ف ت س أ ل ن ي عما شئت فوالله ما وجدنا أ ح د ا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ص ل لنا من أ ب ي ك ولكن كان فيه شيء من ا ل م ع ا ر ض ة لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما فكان كثير ا ل م ع ا ر ض ة له فزوى عنه ابن عباس ا ل ع ل م ولذلك كان ي ت أ س ف بعد ذلك لهذا الذي كان يصنعه ع ابن عباس وكان يقول لو رفقت بابن عباس ل أ خ ذ ت منه علما كثيرا ومن الطرائف التي يذكرون أ ن ه كان م ر ة مع أ ص ح ا ب ه ف ر أ ى من بعيد قطيعا من الغنم فقال اللهم إ ن كان سبق في علمك أ ن أ ك و ن خ ل ي ف ة فاسقنا من هذا القطيع شربه لبن قال فلما ب ل غ ا ل ق ط ي ع إ ذ ا هو تيوس كله ومات رحمه الله س ن ة أ ر ب ع ي ن وتسعين نعم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ب و ه ر ي ر ة الدوسي الصحابي الجليل حافظ ا ل ص ح ا ب ة قال الشافعي أ ب و ه ر ي ر ة أ ح ف ظ من روى الحديث في دهره وقال, عبد وقال بقي بن مخلد ا ل أ ن د ل س ي رحمه الله ر و ى أبو ه ر ر أربعة ي ة آ ل ابو ف روى أ ه ر ي ر ة خ م س ة آ ل ا ف و ث ل ا ث م ا ئ ة و س ب ع ة و أ ر ب ع ي ن حديثا اتفق البخاري ومسلم على س ت م ا ئ ة حديث و ت س ع ة أ ح ا د ي ث منها وليس ل أ ح د هذا العدد ولا ما يقاربه ولذلك و ر و ا عنه أ ي ض ا قوم ك ث ي ر ن قال البخاري ر و ا عنه أ ك ث ر من ث م ا ن م ا ئ ة رجل بين صاحب وتابع وقد ذكرنا لكم البيتين ا ل ذ ي ن جمعا المكثرين من ا ل ص ح ا ب ة سبع من الصحب فوق ا ل أ ل ف قد ذكروا أو قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى ابو ل ل عليه وسلم ه أ هريره سعد من سعد اسمه سعد بن مالك بن سنان أ ب و سعيد الخدري أ ب و هريره سعد جابر أ ن س ص د ي ق ة وابن عباس كذا ابن عمر و اختلف في اسم أ ب ي هريره رضي الله عنه واسم أ ب ي ه على أ و ج ه ك ث ي ر ة فقيل اسمه عبد عمرو بن عبد غنم وقيل اسمه عبد الله بن عبد شمس وقيل اسمه كردوس بن عامر وقيل غير ذلك لكن الذي رجحه الحاكم والنووي والذهبي وابن حجر وغيرهم أ ن اسمه عبد الرحمن بن س خ ر و اشتهر بكنيته أ ب ي ه ر ي ر ة وكان سبب تكنيته بهذه ا ل ك ن ي ة ما رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع قال س أ ل ت أ ب ا ه ر ي ر ة لماذا كنيت بابي ه ر ي ر ة قال كانت كنت أ ر ع ى غنم أ ه ل ي وكانت لي ه ر ة ف إ ذ ا كان الليل وضعتها في شجره ف إ ذ ا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أ ب ا ه ر ي ر ة أ س ل م عام خيبر وفدع للنبي ى ا صلى الله عليه وسلم في خيبر وحضرها معه ومذ أ س ل م لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم م ل ا ز م ة تامه قانعا بشبع بطنه ولذلك حضر ما لم يحضره غيره من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر لاشتغال المهاجرين بالنبي ت ج ا ر ت ه م واشتغال الانصار بزراعتهم وكان لا ز ر ا ع ة له ولا ت ج ا ر ة فلذلك روى الكثير الطيب كما تقدم وكان يعني من أ ه ل ا ل ص ف ة و أ ه ل ا ل ص ف ة كانوا فقراء ا ل إ س ل ا م كانوا أ ض ي ا ف ا ل إ س ل ا م الذين لا يؤون لا على أ ه ل ولا على مال وتقلبت ا ل أ ي ا م ب أ ب ي هريره ففتحت عليه الدنيا كما فتحت على إ خ و ا ن ه حتى كان يعجبه ومما فتح عليه من زاره الدنيا روى البخاري عن ابن سيرين قال كنا عند أ ب ي هريره وعليه ثوبان ممشقان من كتان أ ب ولقد بخن بخن أبو يتمخط هريرة في ا ك ت ا ن و ل ر أ ي ت ن ي أ خ ر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه و س ل م و ح ج ر ة ع ا ئ ش ة حتى أ س ق ط مغشيا علي من الجوع فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أ ن بي جنون وما بي من جنون ما بي إ ل ا الجوع ومن ما يذكر في هذا أ ن ه قال كنت أ ع ت م د على ا ل أ ر ض بكبدي ن ش د ة الجوع و أ ش د الحجر على بطني من ش د ة الجوع وكنت أ ق ف على طريقهم قال ف وقفت مره ة على ط ر ي ق م على طريقهم الذي يمرون منه فخرج فجاء أ ب و بكر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله ما س أ ل ت ه إ ل ا ليشبعني يعني يقول له آ ي ة في كتاب الله أ س أ ل ك عنها كذا كذا فيقول له طيب أ ج ي معي ن ح د ث ك ش ي في البيت فيكون في البيت شيء م ن فقال هذا هو سبب السؤال ما س أ ل ت ه إ ل ا ليشبعني قال فمر ولم يفعل يفطن فسألته في ولم لم ما ثم مر عمر ما بكر رضي أبو الله إلى قال الله سألته إلا ليشبعني يعني آية عنه عن كتاب فمر ولم يفعل ثم جاء أ ب و القاسم صلى الله عليه وسلم قال فنظر إ ل ي فعرف ما في نفسه وما في وجهه فقال أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق قال فذهب فدخل بيته ف ا س ت أ ذ ن ف أ ذ ن لي فوجد قد ا حم اللبن فقال ممن هذا فقيل أ ه د ا ه فلان أ و ف ل ا ن ة فقال أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال ادعوا لي, لي اهل الصفه يقول ابو هريره وما يبلغ هذا القدح في اهل الصفه كنت انا احق ان اخذه اشرب من لبن اتقوى بها ثم أبو هريرة قال يقول في نفسه فاذا جاء أ ه ل الصفه امرني فكنت انا الذي اسقيهم يعني إ ذ ا كنت أ ن ا أ س ق ي ه م ف أ ن ا آ خ ر ه م شربا فما عساي ب ق ى لي من هذه ا ل ش ر ب ة ولم يكن بد من ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله قال فدعوت اهل الصفه فجاءوا ف ا س ت أ ذ ن و ا ف أ ذ ن لهم فجلسوا فقال أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول ا ل أ س ق ي ه م قال, قال فأعطي فكنت يعني اعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح ف أ ع ط ي ه للرجل فيشرب حتى يروى ثم أعطيه يرده ي ه ثم علي حتى روي القوم كلهم فاعطيت القدح لرسول الله اصلا فوضعه في يده ونظر في أ ب ي هريره وقال أ ب ا هر قال قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أ ن ا و أ ن ت فقال أ ب و هريره صدقت يا رسول الله فقال له ا ل نبي صلى ا لله سلمه كرود فشرب قال ف ش ر ب ت ثم قال ش ر ب ف ش ر ب ت ق ا ل أ ب و ر ي ر فمازال ي ق و ل شرب حتى ق ل ت ل ا والذي ب ع ث ك ب ا ل ح ق م ا أ ج د ل همسلك فقال رسول الله صلى الله عليه و س ل م أ ارني ف أ خ ذ ل ا ل ق د ح ا ف ح م د ا ل ل ه وسما وشرب الفضل وحق ح ف ظ أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه حفظ خ ا ر ق وحفظه ه ذ ا من م ع ج ز ا ت ن ب و ة ر س و ل ا ل ل ه صلى الله ع ل ي ه وسلم وطبعا أ ن ت م سمعتم مراجع ا م ن ذ و م ن ز و ق ت عن ح ف ظ أبي ه ر ي ر ة حتى يلففذلك ي الكتب أ ك ث ر أ ب و ه ر ي ر ة و هذا الشيء قد ق ي ل في و ق ت أبي ه ر ي ر ة و قد تول ى أ ب و ه ر ي ر ة ا ل رد على ن ف س ه فقد ق ي ل وهذا في الصحيح قال أ ب و ه ر ي ر ة يقولون يعني أكثر أ ب والله هريرة و الموعد وقد كنت أ ل ا ز م رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بشبع بطني وانه يوما بسط رداءه, وإنه يوماً قال من يبسط رداءه حتى أ ق ض ي مقالتي ثم ي أ خ ذ ه لا ينسى شيئا سمعه مني أ ب د ا فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه أ ب د ا وفي عهد عمر رضي الله عنه استعمله عمر كان عاملا له فلما استدعاه عمر فجاء ب ع ش ر ة آ ل ا ف وكان من ع ا د ة عمر م ح ا س ب ة عماله إ ذ ا رجعوا فقال له عمر لما ر أ ى معه ذلك المال قال ا س ت أ ث ر ت بهذه ا ل أ م و ا ل يا عدو الله وعدو كتابه فقال أ ب و ه ر ي ر ة لست بعدو الله ولا عدو كتابه ولكني عدو عدوهما فقال فمن أ ي ن هذا المال فقال خيل ن ت ج ت و أ ع ط ي ة تتابعت وغله رقيق فنظروا فوجدوه كما قال ثم لما كان بعد أ ر ا د عمر رضي الله عنه أ ن يوليه فكره ذلك ولم يرد ي فقاله عمر تكره العمل وقد س أ ل ه من هو خير منك يوسف عليه السلام ي ق ص د ق والله تعالى اجعلني على خزائن ا ل أ ر ض فقال أ ب و ه ر ي ر ة يوسف نبيني بن نبيني بن نبي ابن نبي ابن نبي و أ ن ا أ ب و هريره بن أ م ي م ة وكانت في ه د ع ا ب ة رضي الله عنه لمكان ا أ م ي ر ا على ا ل م د ي ن ة في عهد م ع ا و ي ا بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه كان ي ر ك ب الحمار أ ك ر م ك م الله ويدعوا علي و ي د ع علي ب ر د ا ع ة ويمر في الطريق ويقولوا وسعوا ا ل أ م ي ر و ف ض ا ل ه ج م ة رحمه الله ورضي عنه ومات على ا ل صحيح س ن ة س ب ع وخمسين نعم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 لا أ ح د من اي العلم يرى أ ن من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه قد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة بمعنى أ ن ه يكتفي بتلك ا ل ر ك ع ة ويكون آ ت ي ا ب ا ل ص ل ا ة مدركا لها إ ذ ن لا بد من ت أ و ي ل وهذا الحديث له ث ل ا ث ة أ و ج ه من ا ل ت أ و ي ل الوجه ا ل أ و ل أ ن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك ر ك ع ة من الصلاة, فقد أدرك الصلاه اي فقد أ د ر ك وقت ا ل ص ل ا ة من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أ د ر ك وقت ا ل ص ل ا ة فحينئذ يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم من أ د ر ك ر ك ع ة من الصلاه من الصبح قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح يعني من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أ د ر ك وقتها ويجب عليه أ د ا ؤ ه ا والمباحث التي تتعلق ل و بهذا التي بها ذ هي عينها المباحث التي تقدمت لنا الوجه الثاني من أ و ج ه ا ل ت أ و ي ل أ ن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أدرك ف ض ل ه ادرك ف ق أ د فضل ا ل ص ل ا ة أ ي فقد أ د ر ك أ ج ر ه ا يعني من أدرك ركعة من من أدرك ص لكن ا الإمام ة فقد د أ ر فضل الجماعة ل ك يبقى النظر هل يستوي من أ د ر ك ر ك ع ة من ص ل ا ة ا ل إ م ا م مع من أ د ر ك ا ل ص ل ا ة جميع م ا ئ م ة هذا محل نظر بين أ ه ل العلم ا ل أ ظ ه ر أ ن ه م ا لا ي س ت و ي ا و أ ن من أ د ر ك ر ك ع ة فقط أ د و ا ن ممن أ د ر ك ا ل ص ل ا ة كلها مع كونهما مدركين ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وهذا يدل له قول أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ا الذي سيأتي في المنطأ ومن فاته قراءة أم القرآن سيأتي في خير كثير فاته فقد ومن أم الوجه الثالث من اوجه ا ل ت أ و ي ل أ ن يكون المعنى ومن أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة فقد أ د ر ك حكم ا ل ص ل ا ة يعني من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م فقد أ د ر ك حكم ا ل ص ل ا ة التي صلاها مع ا ل إ م ا م معنى هذا أ ن ه يدرك حكم تلك ا ل ص ل ا ة من حيث السهو مثلا فيجب في عليه أ ن يتبع إمامه في إمامه ا ه ل س ولكن ا ذ ي ي سهاه إمامه ولو لم ولو د ر ه أ ث ا السهو ء ل م ان ذ ا أدرك ركعة م الصلاة أدرك حكمها أو مثلا أدرك أو يكون المسافر أدرك ركعة من ص ل ا ة ا ل إ م ا م المقيم فقد أدرك حكمها و يجب عليه ح ي ن ئ ذ أن يتم ك ص ل ا ة المقيم فينتقل فرضه من فرض المسافر إ ل ى فرض المقيم ومن لم يدرك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة لم يدرك حكمها معنى أن المسبوق ا ل ذ ياتي أتى ت الركعات ت ه فهذا ه آخر إذا سجد الإمام ل سجد س يسجد معه وقد ل ا ي ن ت ل إلى الإتمام لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة فرضه مسافرا إذا كان حكم لم ينسحب ي ر ك كان ه ا وإذا عندنا الفقه المبطلات فاتته الركعات جميعا و أ د ر ك مع الامام س ج د ة أ و سجدتين وكان ا ل إ م ا م قد س ه سهوا ترتب عنه سجود قبلي فجاء المسبوق سجد مثلا مع ا ل إ م ا م ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة جلس للتشهد يتشاهد ا ل إ م ا م ثم قبل أ ن يسلم ا ل إ م ا م سجد ا ل إ م ا م للسهو اذا سجد المسبوق بطلت صلاته قال البشار أو سجد القبلية من لم يركعي يعني ه ذ ادرك مبطلة الصلاة أو س ج القبلية من لم ي من ع ي أي من لم د ركعه أي ر ك من الصلاه ادرك حكمها ومن لم يدرك ر ك ع ة لا يكون مدركا صلاه ا ل ج م ا ع ة أ ص ل ا فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك كذلك بالنسبه ل ل ج م ع ة من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فقد أدرك ا ليزيد ص ل ا اليها أ خ ر ى ويكون مدركا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ي... ة وهذا قول المالكيه والجمهور قال ا ل أ ح ن ا ف رحمهم الله من أ د ر ك ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م قبل أ ن يسلم الامام فقد أ د ر ك ا ل ج م ع ة وهذا قول ضعيف هم يستدلون ر ح م ة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فما أدركتم ف ص ل و ادركتم فما أ فصلوا وما هذه من اسماء المباركه واسماء الشرط فهي من صيغ العموم لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب مفهوم هذا العموم يخصصه قال و ل صلى ه ل ه عبيد ل وسلم الصلاة الصلاة ي ه هذا من من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فقد ركعة الحديث ا أخرجه خ ا ر عن ع ب الله بن يحيى و وأخرجه س التنيسي مسلم ف مالك عن عن ي ا ا ل ن س ب و رحمه ي الذي في عبيد ي عن نعم الإسناد بن مالك مذكور الموطأ بهذا قال الله ي ى ر ح الله وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر بن ا ل خ ط ا ب كان يقول إ ذ ا فاتتك ا ل ر ك ع ة فقد فاتتك ا ل س ج د ة ولكن اصبحت ا ل ل ص ب ح ت ان اصبحت ان ا ع ب ح ت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ا ر اصبحت ان ا ص ب ح ع ان اصبحت ا اصبحت ان ا ب ح ت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان ع ص ب ح ت ان اصبحت ان ا ب ح ت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان ا ب ح ن اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان اصبحت ان ا ص ب ح ا ل ر ش ي العدوي أ ب و عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ م ا م ا ل ق د و ة أ س ل م صغيرا وهاجر مع أ ب ي ه ولما يحتلم ورد يوم أحد استصغر يوم احد س ت ص غ ر يوم أ وقبل يوم الخندق فكان الخندق أ و ل مشاهده وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وعن أ ب ي ه وعن أ ب ي بكر وعثمان وعلي و ح ف ص ة أ خ ت ه و ع ا ئ ش ة وغيرهم من ا ل ص ح ا ب ة وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ح ف ص ة إ ن عبد الله رجل صالح وقالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما بقي أ ح د أ ل ز م ل ل أ م ر ا ل أ و ل ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ل ز ا م ل ل أ م ر ا ل أ و ل من ابن عمر وقال سعيد بن المسيب لو, لو شهدت ل ر ج ل لو ل أو شهدت أ ح د ب أ ن ه من أ ه ل ا ل ج ن ة لشهدت لعبد الله بن عمر وسئل يعني نافع عن, عن حال ب ن عمر في بيته فقال لا تطيقونه الوضوء لكل ص ل ا ة والمصحف فيما بينهما وكان كثير التتبع ل أ ح و ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم و ل أ ف ع ا ل ه حتى في ا ل أ م و ر التي لا لا يعني ليست محلا للاقتداء و ا ل أ س و ه عن ا ل أ ف ع ا ل التي تفعل ج ب ل ة ف ع ب ن عمر مثلا قد ي ب و ل أ ك ر م ك م الله تحت ش ج ر ة ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم باد تحتها ويكون على ف ر س ه في ن ز ل وفيت و ض أ عند ح ا ئ ط ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ت و ض أ عنده فكان يتبع ت ذلك حتى كان و ا يخافون على ع ق ل ه من ش د ة ما يتبع ت ذلك و م ر ض م ر ة ف ا ش ت ه ا عين ب ا ف أ ر س ل ت ا م ر أ ت ه ص ف ي ة ب ن ت أ ب ي ع ب ي د غ ل م اللحى الى السوق فشترى ا بديرها من عين ب ا ف ر أ ى أ ح د السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال السائل السائل فسمعه عبد الله بن عمر فقال أ ع ط و ه العنب ف أ ع ط و ه العنب فبعثت ا م ر أ ت ه الغلام بدرهم ن آ خ ر فاشترى عنبا فتبعه السائل فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال السائل السائل فتحدى قال ابن عمر أ ع ط و ه العنب ف أ ع ط و ه العنب وبعثت ص ف ي ة زوجته الغلماء السائل قالت له قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا يعني عليه. فلم فاشترت بن بن فاتتك فقد فاتتك بالدرهم الله الله الخطاب يقول الركعة السجدة ومات عمر يرجع رضي آخر وبعثت عنبا عنه عبد ابن بن كان إذا سنة أن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول اذا فاتتك فاتت الركعه ة السجدة فقد فاتتك ا م ع ن إذا الإمام الركعة السجدة لم مع تدرك وأدركت فقد فاتتك معنى السجده تعتد بها وإن、سجدتها. وهذا موضع إجماع علماء بين أن الذي تفوته الركعة ويدرك ة مع الإمام ن لا يعتد بتلك السجدة يعتد و أ ن ه يجب عليه الاتيان ب ر ك ع ت ي ن ك ا م ل ة ولذلك قال ابن عمر إ ذ ا فاتتك ا ل ر ك ع ة فقد فاتتك ا ل س ج د ة ي ع ن ي و ن سجدتها وهذا هو الأصل هذا من ا ل أ ص و ل في تقرير الفقهاء ق ا ع د ة ف ق ه ي ة وهي قولهم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ا ل آ ن هذه ا ل س ج د ة م و ج و د ة هذا الذي أ د ر ك ا ل إ م ا م ساجدا وفاتته ا ل ر ك ع ة هذه س ج د ة سجدها في الحس في الوجود في الواقع لكن حكم الشرع ب إ ع د ا م ه ا وبالغائها وبعدم اعتبارها ف ك أ ن ه ا كانت غير م و ج و د ة في الحس الم... المعدوم شرعا كالمعدوم حسا و ه ذ ه ق ا ع د ة لها صور من تلك الصور مثلا أنه ا ل رجل يكون له ب ن ز ن ا س أ ل ا ل ل ل ه ا ع ا ف ي ة ف ي موت فلا يرثه ذلك لان مكتدى م ق ت د ى ا ل تورث ا موجود ل أ ن ا ل تورث ا ي ك و ن إ م ا بنسابين او بسببين او بنسابين م ع س ب ب هذا هذا هذا نسب موجود هو البنو ة لكن الشرع حكم بإلغاء تلك البنوة ولم يعتبرها وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب لأن الشرع لا يثبت النسب إلا حكم وحكم يحكم يعتبرها بإعدامها بإثبات ع يثبت ب قال د صحيح ق رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يثبت النسب إ ل ا بعقد صحيح وهذا نسب من زنا حكم الشرع ب إ ل غ ا ئ ه ف ك أ ن ه غير موجود ولذلك لا يرث ل ا ب ن من الزنا ويرث ل ا ب ن ا ء ا ل آ خ ر و ن من تلك الصور أ ي ض ا بيع المغصوب ممنوع منه مثلا غاصب له متاع هذا المتاع هو تحت يده يملكه في, الحس في الواقع ح س في ا ل يملكه ولكن لا يجوز له بيعه ل أ ن الشرع حكم ب إ ل غ ا ء تلك ا ل م ل ك ي ة ل أ ن ه ا غصب ف ك أ ن ه ليس بملك ا وبيعه حينئذ لا يجوز ل أ ن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهذه لها فروع ك ث ي ر ة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ك ا ن يقولان من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت هذا أ و ل بلاغ من بلاغات الموطا البلاغ هو كل أثر مروي كل أ ث ر يروى بهذه ا ل ص ي غ ة أ ع ن ي ص ي غ ة بلغني و أ ش ه ر البلاغات ب ل ا غ ا ت التي في موطا ا ل إ م ا م مالك وهذه البلاغات إ م ا أ ن تكون م ن ض ا ف ة إ ل ى ا ل إ م ا م مالك كمثل هذا الحديث ا ل آ ن يقول ا ل إ م ا م مالك بلغني أ و تكون م ن س و ب ة إ ل ى شيوخه فيقول مثلا فيكون ا ل إ س ن ا د حدثني عن مالك عن ابن شهاب أ ن ه بلغه أ و عن شيوخ شيوخه وهذه البلاغات طبعا هي أ س ا ن د م ن ق ط ع ة مالك رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك زيد بن ثابت فهذه البلاغات م ن ق ط ع ة وبقيت على انقطاعها إ ل ى أ ن قيض الله تعالى لها إ م ا م ا من أ ئ م ة الحديث والفقه وهو ابو بن عبد البر الاندلسي المالكي احد ا ئ م ة هذا ا ل ش أ ن الذي استنفذ عمره في شروح موطا فكتب كتاب التمهيد في ثلاثين سنة سمير س ن ة سمير س... سمير ايش سمير أه سمير او انيسي كذا من ثلاثين ح ج ة يقول هو لما أ ت م ه لما قيض الله تعالى للموطا ة بن عبد البر وصل وصلها ب أ س ا ن ي د إ ل ا أ ر ب ع ة إ ل ا أ ر ب ع ة ب ل ا غ ا ت لم يصلها حتى جاء ابن الصلاح أ ب و ع م ر أ ح د أ ئ م ة الحديث والفقه و ا ل أ ص و ل فوصل تلك البلاغات ا ل أ ر ب ع ه و ا ل ر س ا ل ة الكتاب الجزء الذي ذكر فيه بن الصلاح أ س ا ن د تلك البلاغات يعني كان الناس يسمعون به ولا يرونه لان لا أ من الله تعالى علينا في هذا العصر فطبع يعني منذ سنوات وطبع بتحقيق الشيخ رحمة الله عليه والآن موجود متداول فهذه البلاغات نوقفكم مواضعها بتحقيق عبد البلاغات عليه عليها رحمة صديق الشيخ الغماري في الله الله شاء الله فهذه إن قال أ ن ه بلغ بلغني أ ن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي ا ل أ ن ص ا ر ي المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المقرئين وشيخ الفرضيين وكاتب الوحي كان ابن إ ح د ى ع ش ر ة س ن ة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف أ ت ي به إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هذا فتى من بني النجار معه مما انزل الله عليك بضع ع ش ر ة س و ر ة ويحفظ بضع ع ش ر ة س و ر ة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد فلما قيل له ذلك أ ع ج ب النبي صلى الله عليه وسلم فقاله ل يا زيد تعلم لي كتاب يهود فاني لا آ م ن يهود على كتابي قال فتعلمته فما مضت خمس ع ش ر ة ل ي ل ة حتى حذقته فكنت أكتب له فكنت له أ ق ر أ كتبهم إ ذ ا كتبوا إ ل ي ه و أ ج ي ب عنه إ ذ ا كتب وحفظ ا ل ق ر آ ن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ر ا د امتي زيد بن ثابت ولذلك كثير جدا من مسائل المواريث ا ل أ د ل ة فيها والاصول المرجوع فيها مرجوع إليها هي اقوال زيد بن ثابت وهو الذي كلف جمع ا ل ق ر آ ن وهذه من مناقبه ا ل ع ظ ي م ة روى البخاري عن زيد بن ثابت قال دعاني أ ب و بكر م ق ت ل أ ه ل ا ل ي م ا م ة يعني بعد و ق ع ة اليمامه ة د ع ا قال ف إ ذ ا عنده عمر بن الخطاب فقال أ ب و بكر إ ن عمر أ ت ا ن ي وقال لي إ ن القتل قد استحر اشتد وكثر إ ن القتل قد استحر في قراء ا ل ق ر آ ن في ا ل ي م ا م ة و إ ن ي أ خ ش ى أ ن يستحر القتل في قراء ا ل ق ر آ ن في المواقع كلها فيذهب كثير من ا ل ق ر آ ن ف إ ن ي ارى أ ن ت أ م ر بجمع ا ل ق ر آ ن فقال أ ب و بكر فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك و ر أ ي ت فيه الذي ر أ ى عمر فقال أ ب و بكر لزيد و إ ن ك رجل شاب عاقل لا نتهمك فاتبع ا ل ق ر آ ن فاجمعه قال زيد بن ثابت لو أ م ر و ن ي بنقل جبل من الجبال كان أ ه و ن علي مما أ م ر و ن ي به من جمع ا ل ق ر آ ن فقلت ل أ ب ي بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ب و بكر هو والله خير فمازال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أ ب ي بكر وعمر فتتبعت ا ل ق ر آ ن أ ج م ع ه من ا ل س ع ا ف وال و وال وال, وال و... وال... واللخاف وصدور الرجال حتى جمع ا ل ق ر آ ن وهذا هو الجمع ا ل أ و ل فكانت تلك الصحف عند أ ب ي بكر حتى توفاه الله ثم كانت عند عمر حياته ثم كانت عند ح ف ص ة ا ل إ م ا م مالك رحمه الله يقول كان إ م ا م الناس بعد عمر بن خطاب زيد بن ثابت وكان إ م ا م الناس بعد زيد عبد الله بن عمر ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف بن عباس على قبره فقال من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى ذهاب العلم كيف يذهب العلم ف ي ن ظ ر إ ل ى هذا القبر دفن اليوم علم كثير ومات رضي الله عنه اختلفوا, اختلفوا في س ن ة وفاته فقيل س ن ة خمس و أ ر ب ع ي ن وقيل أ ح د ى وخمسين وقيل أ ر ب ع ي ن وخمسين وقيل خمسين وخمسين نعم أ ن عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت ك ا ن يقولان من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أدرك السجدة. من ادرك ل س ج ة من أ د ا ل ر أدرك ك ع ة فقد ا ل س ج د ة هذا ا ل أ ث ر له وجهان من أ و ج ه ا ل ت أ و ي ل ا ل و ج هذا الأول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فإنه يعتد بها أدرك أدرك و من فإنه فقد يعتد ه حينئذ يكون هذا ا ل أ ث ر ناطقا ً بما فهم من أ ث ر ابن عمر إ ذ ا أ د ر ك ت ا ل ر ك ع ة فقد إدركت ادركت ل س ج ة وإذا فاتتك ا ل ع ة فقد ت ا ل س ج د ة أ و يكون المعنى إ ذ ا أ د ر ك ت ا ل ر ك ع ة فقد, فقد ادركت ا ل س ج د ة أ ي أ د ر ك ت ا ل ص ل ا ة وهذا ا ل أ ظ ه ر في المعنى ل أ ن الامام إ م مالك ا ل رحمه الله أ و ر د ه تحت ترجمه من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة يعني فقد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة أ ي أ د ر ك ا ل ص ل ا ة وحينئذ يكون ربرا ب ا ل س ج د ة ي عن ا ل ص ل ا ة وهذا من التعبير بالبعض عن الكل يعبر بالبعض ويراد الكل وهذا من أ و ج ه ا ل م ج ا ز عند أهل ا ل ب ل ا غ ة وهذا م مع ط ر و ق معروف في ل غ ة ا ل ع ر ب ي ونزل به ا ل ق ر آ ن الكريم من ذلك مثلا ق و ل ربنا سبحانه تبت يدا ابي ل ا ه ب ي وتب اي خ س ر ت او هلكتا عبر باليدين والمقصود أ ب و لهب ا كله فهذا من التعبير بالبعض و إ ر ا د ه الكل ومن ذلك أ ي ض ا قول ربنا سبحانه و إ ذ ا قيل له مركعون اي صلوا فعبر بالركوع و أ ر ي د ا ل ص ل ا ة وكما أ ن العرب تتكلم بالبعض وتريد الكل فكذلك تتكلم بالكل وتريد البعض وهذا أ ي ض ا نزل به ا ل ق ر آ ن الكريم ومن ذلك قول ربنا سبحانه يقولون لو كان لنا من ا ل أ م ر شيء ما قتلنا هاهنا ما قتلنا أ ي ما قتل بعضنا وما قتل أ ش ر ا ف ن ا وخيارنا ف أ ط ل ق الكل و أ ر ا د البعض ومن ذلك أ ي ض ا قول ربنا سبحانه و إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله ا س ت ف ا ك و ط ه ر ك و ا س ت ف ا ك على نساء العالمين و إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ن م ا المراد جبريل ف أ ط ل ق الكل و أ ر ي د البعض إ ذ ا أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة كيف يكون إ د ر ادراك ك الركعة إ ا ل ر ك ع ة يكون ب أ ن يكبر ا ل م أ م و م قائما وهذه م س أ ل ة ينبغي أ ن ينتبه إ ل ي ه ا الناس ي أ ت ي المسبوق لا شيء في ذهنه إ ل ا أ ن يلحق تلك ا ل ر ك ع ة فيكبر لا من قيام واعلموا أ ن تكبيره ا ل إ ح ر ا م فرض ركن والقيام لها أ ي ض ا ركن يعني تكبيره الاحرام يتعلق بها ركنان تكبيره ا ل إ ح ر ا م تقول الله أ ك ب ر هذا ركن وان تقوم أ ث ن ا ء تكبيره ا ل إ ح ر ا م انتصابك أ ث ن ا ء تكبيره ا ل إ ح ر ا م هذا أ ي ض ا ركن آ خ ر فمن كبر تكبيره ا ل إ ح ر ا م لا عن قيام وهو يعني يهوي إ ل ى السجود إ ل ى الركوع فهذا ترك ركنا إ ذ ا كان عامدا قادرا فقد بطلت س ل ا ت ه هذه أ م و ر ينبغي أ ن ينتبه إ ل ي ه ا الناس طيب كيف يدرك, يدرك الامام كيف يدرك ا ل ر ك ع ة يكبر من ا ل قيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبته قبل أ ن يرفع ا ل إ م ا م ر أ س ه ف إ ذ ا كبر من ا ل قيام ثم ركع ومكن يديه من ركبتيه ثم رفع ا ل إ م ا م ر أ س ه هذا مدرك ل ل ر ك ع ة وهذا قول المالكيه والجمهور عندنا قولان في الفقه قولان شاذان قول لليث لي بن سعد وزفر بن هذيل أ ن من كبر ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م قبل أ ن يقوم ا ل إ م ا م فقد أ د ر ك ا ل ر ك ع ة هذا قول ضعيف وعندنا قول أ ض ع ا ف منه و قول للشعبي ر ح م ة الله على الجميع قال إ ذ ا أ د ر ك آ خ ر الصفوف و لم يرفع ذلك الصف ا ل أ خ ي ر لم يرفعه و كبر هو ا ل إ ح ر ا م و إ ن كان ا ل إ م ا م و رفع ر أ س ه هذا مدرك قال الشعبي ل أ ن بعضهم أ ئ م ة بعض وهذا أ ي ض ا ضعيف و إ ذ ا هذا المسبوق هذا ذ ا إذا ج اذا ء يعني إ كبر تكبيره ا ل إ ح ر ا م فينبغي أ ن يكبر ت ك ب ي ر ة للركوع ا ا ن ت ق ل ل ل ف إ ذ ا كبرت ك ب ي ر ة و ا ح د ة إ ذ ا كانت تلك التكبيره ل ل إ ح ر ا م هذا ص ح ة صلاته ل أ ن ا ل إ ج م ا ع منعقد على أ ن من ترك تكبيره و ا ح د ة من تكبيره الانتقال أ ن صلاته صحيحه لكن إ ن كان ن و ا ب ت ل ك ا ل ت ك ب ي ر ة ت ك ب ي ر ة الركوع فهذا لم يكبر ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م أ ص ل ا فلم يدخل في الصلاه ة ف ذ ه ينتبه لها لأنها به أمور أن مما يعم البلوى ينبغي الناس قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أ ن ه بلغه أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة رضي الله عنه كان يقول من أ د ر ك ا ل ر ك ع ة فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة ومن فاته ق ر ا ء ة أ م ا ل ق ر آ ن فقد فاته خير كثير قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه من أ د ر ك الركعه فقد أ د ر ك ا ل س ج د ة وهذا مثل ما تقدم ومن فاته ق ر ا ء ة أ م ا ل ق ر آ ن هنا م س أ ل ة في النحو ق ر ا ء ة هذا مؤنث والفعل المسند إ ل ي ه والفعل المذكر من فاته ق ر ا ء ة أ م ا ل ق ر آ ن الشائع الفاشي أ ن يقال فاتته لكن هذا ليس بلازم هذا جائز جائز أ ن يقال فاتته ج ا ئ ز أ ن يقال فاته ق ر ا ء ة القران وليس ذلك ل ب ا ز م ا ل أ ص ل أ ن الفعل ا إ ذ ا كان مؤنثا أ ن الفعل تلحقه ت أ ن ي ث و إ ذ قالت أ م ة لما تعظون ق و م سواء كان المؤنث حقيقي ة ل ت ا ن ي ث أ و مجازي ة ل ت ا ن ي ث ما الفرق كيف يفرق بين الله حقيقي التانيث ومجازيه ا ل ن ح ا ت يقولون كل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك ف مؤنث مجازي الدار مؤنث مجازي الشمس مؤنث مجازي الشاه مؤنث حقيقي فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك ف مؤنث مجازي ف ا ل أ ص ل إ ذ ا كان الفاعل مؤنثا أ ن يكون الفعل مؤنث يعني أ ن تلحق الفعل التانيث لكن ذلك لا يكون واجبا لازما إ ل ا في موضعين الموضع ا ل أ و ل أن يكون ان ل ل متصلا ل ف ا ضميرا ع م ؤ ث أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث سواء أ كان المؤنث حقيقيا او م ج ا ز ي التانيث ف إ ذ ا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أ ن تلحق الفعل ت ا ن ي فتقول مثلا الدار تهدمت ولا ي ص ح أ ن تقول الدار تهدم يمكنك أ ن تقول ت ه د م ا ل دار ولكن لا يمكنك أ ن تقول الدار ت ه د م إ ن م ا يجب ه ن ان أ تقول الدار تهدمت ل أ ن الفاعل ضمير متصل لمؤنث هذا الموضع ا ل أ و ل الموضع الثاني الذي تجب فيه ت ا ل ت ا ن ي ث أ ن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقيا ا ل ت أ ن ي ث فتقول مثلا هند جاءت وزينب ي ي ع ن خرجت ومريم ا دخلت وما أشبه ذلك وما عدا هذين الموضعين فالتاء ج ا ئ ز ة وليست و ا ج ب ة ومنه هذا الموضع ومن فاته قراءه ت أن ام ل القران ت ل الذي ا ما أشار ف ذكرت إليه رحمه لكم مالك هو ابن حِيرٍ ذات أي نعم قراءة ل آ فقد فاته خير كثير ما هو هذا الخير الكثير الذي ك ث ي ر ا ل يفوت من فاته ق ر ا ء ة أ م ا ل ق ر آ ن قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك ا ل م ن ا ج ا ت التي تكون بين العبد وربه فمن فاتته ق ر ا ء ة أ م ا ل ق ر آ ن فاته فاته موضع هذه ا ل م ن ا ج ا ت روى مسلم في الصحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما س أ ل إ ذ ا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي و إ ذ ا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أ ث ن ى علي عبدي و إ ذ ا قال العبد ملك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي و إ ذ ا قال العبد إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي م س أ ل و إ ذ ا قال عبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي م س أ ل فمن فاته ق ر ا ء ة من ا ل ق ر آ ن فقد فاته هذا الموضع العظيم هذه النفحات ا ل إ ل ه ي ة من المناجاه بين العبد وبين مولاه فهذا خير كثير يفوته أ و يكون خير الكثير الذي يفوته قول آ م ي ن هي آ م ي ن من أ ع ظ م الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه آ م ي ن ك ل م ة أ ل ف همزه وحرف مد وميم وحرف مد ونون خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع ت أ م ي ن الملائكه م غ ف ر ة الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يروه ا الشيخان ي عن أ ب ي هريره ة إذا أمن الإمام إ فأمنوا أمن ن ف من و ا فمن ق ت أ ي ه تأمين الملائكة غ فاته ر له م ق د م من ن ذ ب فمن فاته قراءته من ا ل ق ر آ ن فاته و ض ع ا ل ت أ م ي ن فاته هذا الفضل العظيم وهذا ا ل أ ث ر يبين لكم أ ن مدرك بعض ا ل ص ل ا ة ليس كمدرك جميعها、نعم. قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس دلوك الشمس هذا مصدر الشمس إذا زالت ومالت وهذا هو تفسير ابن عباس دلوك دلوك دلوك ومالت رحمه مصدر تفسير هريرة هو وأبي في وابن عمر كلهم يقولون دلوك الشمس زوالها وميلها وقال علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع دلوك الشمس غروبها واللغه مسعفه للوجهين كليهما فان الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال وقيل الو... والوجهان مقولان في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أقيمي اقيم ل ل لدلوك الشمس ا ة قالت طائفة أ الصلاه لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر والعصر إ ل ى غاسق الليل ينتظم المغرب والعشاء و ق ر آ ن الفجر ص ل ا ة الصبح لكن إ ذ ا قيلت دلوك الغروب بقي لنا الظهر والعصر وقوله أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس هنا مبحث لطيف طويل لم يبق له ما يسع من الوقت له نرجه إ ن شاء الله إ ل ى م ج ل س ق ا د م سبحانك ا ل ل ه وبحمدك اشهد ان لا اله إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب اليك ا ل ح م د لله رب العالمين